دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Qul in kana t lakum al dar al aakhirat u in dallahı xalı sata min donın nası f temen nıl meute in kumı sadıqin. Qul in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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة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 Qul in kana t lakumu ddar ul aakhiratu in dallahı xalı sata min donun nası f temenew ul mouta in kuntu Qul in kana t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 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمن Neuh abda bima qaddmet aidihim, veleye teman neuh abda bima qaddmet aidihim, veleye teman neuh abda bima qaddmet aidihim, بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبداً. بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبداً. بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبداً. بما قدمت أيديهم. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ولئن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم، ولئن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم، والله علِم بالظالمين، والله علِم بالظالمين والله بالظالمين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 دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا والموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل اِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا ولا تجدنهم إحرصا ناس على حياته ومن الذين على ومن الذين أشركوا ve ne tajidan onları ihraç edenler hayatları ve onlardan ibaret olanlar. Ve ne tajidan onları ihraç ناس على حياته ومن الذين أشركوا ولا تجدنهم احرصا ناس على حياته ومن الذين أشركوا ولا تجدنهم احرصا ناس على حياته ومن الذين أشركوا ولا تجدنهم إحرصا ناس على حياته ومن الذين أشركوا ولا تجدنهم إحرصا على حياته ومن الذين أشركوا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 يودأ أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر؟ يودأ أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر؟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 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عُمِرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عُمِرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ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 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عمر أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أي يعمر. يعمر, يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما يعملون وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير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 والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون ولا تجدنهم أحرصا ناس على حياته ومن الذين أشركوا يودأ أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون ولا تجدنهم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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن أبدا بما قدمت أيديهم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 نَظُرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُل إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من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 Qul in kanat lakum udarul akhira'ta inda Allah khaliçten min dünün nâs fıtaman növu elmaute in kuntum sadeqin ولn yetaman nohu abda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 والله بصير بما يعملون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 يودأ أحدهم لو عَمَّرَ الفَسَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزَحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيِّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 إنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 ملاكته ورسوله وجبيريل وميكال فإن الله عدل للكافرين من كان عدل لله وملائكته ورسوله وجبيريل وميكال فإن الله عدل للكافرين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدواً لله وملائ ملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل من كان عدوا لجبريل فإن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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل من كان عدواً لجبريل فإن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 بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولقد أنزلنا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 ولمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ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 ولمَّا جآهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا جآهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ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 وَلَمَّا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ولما جاءهم رسول من عند عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ولمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عند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 وَلَمَّا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه بِمَا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا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 بدون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِيم بالظالمين ولا إنهم إحرصا الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون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 ناس fetmen ve ölümte, in kuntu muadit ve layi fetmen ve onu abda, bima qaddmet eidihim.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 ناس fatennevülmüte in kum sadıqin, veleyi temnevü abda bma qddmet eidihim, ve Allahu alimu bızallimin, ve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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه بِمَا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرصا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 اسِفَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أبدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ